نعم. قال الشيخ محمد يسر إبراهيم في كتابه درة البيان في أصول الإيمان في كلامه على خصائص أهل السنة والجماعة قال وبمحبة الله تعالى يشتهرون من قشية الله قال يصبرون ويحلمون قال حل. يصبرون ويحلمون على وعلى ربهم يتوكلون هذين يصبرون يصبرون على البلاد لا يجزعون ويستخضون والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يغضب الله هذا هو الصبر هذا واجب واما الرضا بالمصيبه فهو مستحب ويحلمون يحلمون على الجاهل فلو من مثل وعلى ربهم توكل على تمنع الله وفضل الامر عليه بالله فعل الاسباب نعم قال بمحبة الله تعالى يشتهرون ومن خشيه الله يشفقون وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون نعظال إبناء صار يشهرون محبة الله عز وجل وذلك بامتثالهم لأوامر الله وإسلامنا وحي واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهرون بهذا لأن القلوب لا يعلمها الله لكن لما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا شريعته وادوا تركوا الحرمات عرف أنا محمد الله قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم أحبون الله فاتبعوني الله من خشيه الله يشتقون يعني يخافون وبقلة الضحك وفرح بالدنيا يميزون يعني كثره الضحك تميت القلب والفرح فرحا فرح, فرح, فرح الأشهر والبطر قاله المذبوم والثاني فرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للعمل الصالح وآتاهم القرآن هذا مطلوب قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلا فرح. نعم <سؤال> قال يحرصون على الصلاه مع الجماعه ويواظبون على البر والطاعه نعم هذه ما اصرفها سنه يحرصون على بخلاف العصاه الذين لا, لا يبالون بالواجبات في السنن صلي في بيتها وصلي في اي مكان المسلمون الجمال حرصون على هذه الصلاه مع الجماعه في المسجد. ويواظبون على البر والطاعه نعم يستمرون عليه نعم. البر كلمه جامعه وكذلك الطاعه نعم كل جم تستجمع في الخير ومر نعم. قال بقيام الليل يتشرفون وبوجل القلوب وجمع العيون وكثر الصيام والذكر يعرفون إذا رؤوا ذكر الله نعم بقيام الليل يتشرفون شرف قيام الليل شرف لا شك وبوجه القلب وجمع العين وكثر الصيام والذكر يعرفون لثقواهم إذا رؤوا ذكر الله هذا جاء في حديث معناه من إذا رأيته ذكرت الله هذا كما جاء في حديث إذا رأوا ذكر الله في صلاحهم ونظارة وجوههم وعلامة الطاعة وعلامة الطاعة عليهم نعم قال يكفون أنسنتهم صمتهم طويل ونطقهم طليل والحكمة تجري في كلماتهم نعم يكفون أنسنتهم عن, عن, عن السوء الغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز وهذه الناس صمته طويل لا الكلام لا يصح منه إلا ما يفيد بل ذلك صمت طويلا ما قليلا في الخير ونطقهم قليلا وهو في الخير حس والحكمة في كلماتهم لتقوائهم وصلاحهم قال يفتشون سرائرهم ويحفظون جوارحهم ويلهمون السداد في اعمالهم نعم يفتشون اسرائيل يعني يتفقدون انفسهم واعمالهم في السر هل هم تقاس هل هم مقصرون ويحفظون جوارحهم عما حرم الله ويلهمون السداد في اعمالهم جاء في الحديث الدعاء بالسلاد اللهم اهدني وسدني ومقاربه السداد إصابة الحق ومقاربه نعم يبذلون الصَّدَقَةَ بِسَخَاءٍ ويجودون بِكُلِّ عَطَاءٍ. من هذا من الصوت يبذلون الصدقة بسخاء لأنهم يعلمون ما أعد الله الصدقين من الثواب العجل ويجودون بكل عطاء عام تعليم بعض تخصص نعم يشكرون في السراء ويتصبرون في الضراء ويتضرعون عند نزول البلاء وهذه علامة السعادة لأن سنتقلب من هذه الأمور الثلاثة إما ان يكون في نعمة في احتجل شكر أو يكون في بلية ومصيبة في الى صبر، أو يكون في ذنب ومصيبة في احتجل ثوبه والسطا إذا كان الإنسان يصبر على البلاء ويشكر الله عند السر ويتوب عند الذنب هذه علامه السعادة كما قال الإمام الجزي فحمد رحمه الله قال فإن هؤلاء الثال ونرى السعادة وقال رسال الله نجعلك من إذا أعطي شكر وإذا أبتل الصبر وإذا أذرب السلطر لأنه لا يسأل عنام السعادة من إما في نعمة فيحتاج إلى شفر أو في مصيبة يحتاج إلى شفر أو في ذنب ومعصيه يحتاج إلى شفر إذا كان يصبر عند الضراء ويشكر عند السراء ويتوب عند الذنب تم السعادة نعم قال يغلبون الرجاء في الشدة ويغلبهم الخوف بالرخاء يعني يغلبون الرجاء في الشدة يعني في وقت المرأة ويغلبون الخوف في حال الرخاء حتى يكون حاذية له على العمل في الشدة يغلبون جانب الرجاء حتى لا يصيبهم اليأس وفي الرخاء يغلبون الخوف والمؤمن يصير الله خوفه الرجاء كجناح يطاعد كجناح يطاعد لكن قال بعض العلماء إنه ينبغي لل المسلم في حال الصحة نغلب جانب الرجاء جانب الخوف حتى يحدوه للعمل فإذا كان في المرضى في الموت نغلب جانب الرجاء حتى لا يموت له حسن الظن بالله عز وجل نعم قال يكثرون التوبة ويستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار نعم يكثرون والاستغفار ويتهيئون للعرض على الله عز وجل لأن إلى الله صائر إلى الله ترجعون إلى الله المصير نعم قال بالإخلاص يعملون ومن الرياء يفرقون ويحذرون وقلوبهم كل ساعة يتفقدون نعم من يعني عملهم أعمالهم يجاهدون في على الخلاص إخلاص هو أن يكون العمل لله عز وجل ومن الرياء يفرقون يخافون, يخافون من الرياء ويحذرون ويحذرون وقلوبهم كل سائت ثقذون قلوبهم لتصفيتها وإصلاحها نعم قال وبالجملة فإن الخير فيهم غالب كما أن الشر في مخالفهم غالب الجملة هذه الخلاصة أن الخير فيهم أكثر من الشر والشر في في من خلفهم أكثر فعلامة أن الخير من جميع الجهات كثير في هذا والشر قليل وغير أهل السنة بالعكس الشر فيهم كثير وخير قليل نسأل الله نجعل وإياكم وإياكم نعم قال الفصل الرابع منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة قال وأهل السنة يتنقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتنقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القويمة نعم السنة يتلقون العقيدة عن صحيح المنقول عن الحديث الصحيح وأضاف لهذا بل ينبغي أن نقول يتلقون عقيدة عن كتاب الله عن الكتاب العزيز وعن صحاح المنقول صحيح صحيح يعني عن الحديث الصحيح منقول الحديث وعن الإجماع مترقب بالقبول وصريح العقل صراحة والعقل الصريح والسالم من الشوفة والشحور والفطرة المستقيمة فهم هكذا دليلهم هذا السنة يستدل الكتاب ثانيا بالسنة الصحيحة ثالثا بالإجماع رابعا بالعقل الصريح خامسا بالفطره المستقيمة كما استدل العلم على إثبات علوه الله عز وجل قالوا أدل أدلوا عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطره قال لا كتاب الله أدلة كثيرة حتى افرادها تزيد على الرسول على أن الله في العلوم فوق العشر ولا حديث كثيرة كذلك والإجماع من السنة والجماعة ثم العقل الصريح والمذهب الصريح السالم من الشبهه والشهوة أما العقل غير الصريح لا عبرته العقل مشبوه في شبهة وشهوة لا عبرته والفطره المستقيمه هذه ادلتهم هذا منهجه في التلاقي نعم إذا الى ان هذا وسنه عن كتاب الله اضاف تضيفون عن كتاب الله وصحىء المنقول والاجماع ولو رتبها الكلمه ثم كان احصلها وقال عن كتاب الله ثم عن سنه الصحيح المنقول ثم عن الاجماع ثم الصلاح العقول ثم تطلب العقول اذن تضيفون عقيده عن كتاب الله واحد رقم واحد نعم اللي فاتت على المؤلف محمد نعم ولو يعتقدون ان الحجه القاطعه والمرجع الاعم كتاب الله تعالى والسنه النبويه الصحيحه ولو كانت احاده هذا اضاف هذا الكتاب العزيز كان هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هناك اجماعا على ان الحجه القاطعه والمرجع الى كتاب الله الحجه وكتاب الله ثم السنة الصحيحه ولو كانت احاده يعني لا يشترط ان تكون السنه متواتره إذا صح السند صح سند الحديث وكان رواته عدول وثقات وكان السند متصل وليس شاهدا ولا فهو صحيح ولو كان أحد خيره البدع فإن البدع المتزلق وغيرهم لا يستدلون بالحديث الحديث ولا بد أن يكون حديث الحديث متواتر ولا يقول الحديث الصحيح ولو كان إذا يقول الحديث الصحيح إذا كان أحد وهذا من جهلهم والله عليهم فإن الحديث صحيح حجة في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء ولهذا قال ولو كانت حاجر نرد على أهل البدع. معتزل وغيرهم ولو لا يستدلون من خبر الأحاد. وخبر الأحد ما لم يبلغ درجة التواتر. ويسمى أحد ولو كرهه عشر أو عشرين. يسمى خبر أحد نعم وأما المحدثين فإنهم يلهم الصلاح يسمون ما واحد عن واحد يسمى عدل وما اثنان يسمى عزيز وما روه ثلاثة أكثر يسمى مشتهد حتى يصل إلى المتوسط نعم قال ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان نعم كلام الله يقدم ثم رسوله نعم ويعتقدون السنة حجة بنفسها في مسائل العقيدة والأحكام نعم بشياتها البداع الذين يعتقدون أن السنة العقيدة لا تخل الله إلا من الكتاب أو السنة وثواب العجز هذا خطر صاب أن السنة العقيدة تؤخذ عن عن خبر الحاد بالشرط الخمسة إذا صح الحديث صحة الحديث تكون بخمسة شروط شروط أن يكون الرواة عدول وأن يكون السند متصل وأن يكون الرواة ضابطون وأن يكون الحديث شاذ ولا معلل خمسة شروط السنة متصل وراءت ثقات ويعني عدول وضابطون وليس حديثا شاذا ولا معلن إذا سوف ثالث الخمسه قمسة فحديث صحيح ولو كان خبر أحد يفتج في العقيدة وفي خلاف خلافه لأهل البدار الذين يقولون لا, لا الحديث في العقيدة هلا في الخبر وثواثر أو, أو الكتاب نعم قال ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام <سؤال> نعم يعظمون الكتاب الصلاة والصلاة والصلاة ويستثمون أن ينقاجون الله ودينه ولا يعارضون لا يعارض النصوص بارائهم وأفهمهم بعض الناس يعارض الكتاب والسنة برأيه بعضهم يعارضه بذوقه ووجده الصوفيه إذا خلف العقل عند العالمين ترح أول نص والصفي إذا خلف الذوق أو الوجد أول على بعض نعم قال ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين ولا سيما الايمان نعم اشتمالها ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين يعني يعني السنه الشامله جميع مسائل الدين ولا سيما الايمان النصوص يعني النصوص شامله نعم قال وَيَأْخُذُونَهَا مَأْخَذَ التعويل عليها وَالْاَعْتِمَادِ نعم يعولون هذا كتاب السنة ويعتمدون نعم ويعتمدوا ويعتنون بجمع النصوص بكل باب نعم يجمعونها حتى يتبين الحق نعم ويفهمونا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذقات ولا إمة نعم بفهم النصوص بفهم النبي والصحابة والأئمة لا بفهم المعاصين بعض الناس له أفهام في النصوص بأفهام تخالف فهم الصحابة تبيحه بعضه هذه كلها الأفهام ما خالف فهم الصحابة فهو باطل وواضح لأنه يرجع إلىها فصار كل له فهم كل له ذوق لو. لو كان يرجع إلى ذواق العقول تفاوت الناس كل له أق كل له ذوق أيهم أيهم اللي يرجع إليه إنما هذا يرجع إلى أفهام الصحابة الذين شهدوا التنزيل والنبي بين اظهرهم يفسر لهم ما اشكل عليهم رضي الله عنه والله نعم قال يفسرون الكتاب والسنه بهما ثم باقوال الصحابه ومن سار على مناهجهم فان لم يتيسر فبما صح من لغه العرب ولهجاتهم نعم يفسرون الكتاب والسنه بهما يعني بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابه الثقات والعلم ثم إذا لمجدوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأقوال الصحابة ومن صناعهم، فإلا متيسر لا فبما صحب باللغة العربية ولا هاجسهم فصاروا باللغة العرب نعم. ويفهمون على ظاهرها المقبول ويدرعون باطل التأويل نعم يفهمون الصعوة ظاهرها بدون تأويل باطل نعم. ويدفعون ما ظاهر التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. نجمع بهم. يعتقدون أن أن النص الصحيح النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصحيح. أبداً لا بد أن تواصلا. فاين وجد التعارض؟ فهذا يدل على إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صحيح. أما نقل صحيح وعقل صحيح فلا يمكن الاختلاف. النقل الصحيح الذي كما سبق. ما توفظ فيه خمسة شعور والعقل الصريح الذي لا شفته فيه الذي لا شفه فيه يعني صريح البريء من الشبه والشحوة لا شبه ولا شحوة فإن كان النقل غير صحيح فلا عبر سبح قد قاله العقل صحيح وإن كان النقل صحيح ولكن العقل غير صريح في شبه وشحوة فلا عبر سبح ولهذا ألف الشيخ السلام رحمه الله كتاب سماه موافقة صحيح المنقود صريح المعقود موافقة صحيح المنقول لصيح العقول يعني النقل الصحيح وفق العقل الصحيح بعض الناس كتاب العقل والنقل اختصار كما نوها بقيمها في قرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير مثالي. نعم قال ويعتقدون أن النصوص لا تأتي بمحالات القبول وقد تأتي بما تحار فيه العقول نعم وهذا طريقة صليعة إن, أن النصوص لا تخالف العقول الصحيل صريحة وأن النصوص لا يمكن أن تأتي بشيء تحيله العقول وترد أبدا ولكنها تأتي بشيء تتحيه في العقول ولا تدرك على انفرادها وهذا هو معنى قول العلماء الشريعه أتت ببحارات العقول لا بمحالاتها لما يقول الشريع أتت ببحارات العقول لا بمحالاتها يعني عاتت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها ولكن لا تأتي شيء تكره العقول وتبطل نعم قال فإن وقع ما ظاهر التعارض فما رده إلى الوهم في صحة العقل أو الثبوت والدلانة في النقل كما سبق يعني إن وقع ما ظاهر التعارض فهو إما النقل غير صحيح أو العقل صحيح واحد من الأمرين أما لقون صحيح وعقل صحيح فلا يمكن أن يتعارض أبدا. نعم. قال ويكفون عن ما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم هذا هذا من خلال السنة تلاقين. يسكتون عن ما سكت الله عنه. كما في الحديث إن الله كتب إن فرائض فلا تضيعها وحد حدودا فلا تنكروا. وسكت عن الشيء. رحمة لكم غير النساء فلا تحفلت الحذانة فما سكت الله عنه والرسول فسكت عنه نعم قال فهم مجمعون على توحيد مصدر التلقي وتجريده عن كل شوب كلامي مردود أو فلسفي مذموم أو مسلكي مبتدع نعم وهو بأن السنة مجمعون على توحيد مصدر التلقي وهو الكتاب والسنه قالوا مصطلتنا من الكتاب هو الإجماع كذلك مستبدلاً إلى النصر ويجددون المصطلتنا عن كل شوب كلامي مردود بعيد عن الكلام مردود وعن الفلسفة وعن مسالك المبتدئة نعم قال ويعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد ووصول الدين ويعبرون بها عن المعاني الشرعية وفق لغة القرآن وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعتمدون ألفاظ ومصرحة الكتاب والسنة عند تقريب المسائل الاعتقاد واصول الدين ويبتعدون عن العبارة المحدثه فمثلا الكتاب السنة جاء بيثبت السؤال الله على ما العلم قدرة السمع البصر يسوى الله ذاتها تشوف الزوات المتاخن دعوا مصطلحات قال أضوه قال إن الله جسم وقال إن الله سبيل جسم وقال هذا مصطلح حاجث فإذا جاء انسان قال إن الله جسم نقول له ما مريدك بهذا الجسم نستفسله إن أراد حقا قبلناه وإن أراد باطلا ردناه ونرد على كل حال قال شخص الله جسم هو الجسم ما لا نفع ولا, ولا فإذا جاء شخص يقول لا مره يكون جسم قال مرادي اثبات الصفات الله ينسى الله جسم له صفات وهذا المعنى الصحيح لكن اترك التعبير هذا لا تاتي بلفت الجسم عبر بما جاء في كتاب السنه نسبه الصفات الله واذا قال الله ليس بالجسم ما مره يكون جسم قال مرادي أنه ليس في صفات يقول هذا باطل المعنى باطل ولا فيه باطل والأول المعنى صحيح و باطل فنقبل المعنى ونطلب منها يعبر بعبارات بعب الكتاب السنة نعم يعتمد هذا المعنى يعتمد الافراد ومصلحتك وصنعي بها قليلا وسائل الاعتقال والصدق وعبرون بها عن المعنى الشرعيه وفق لغه القران وبين الرسول نعم قال ولا عصمه لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا لاجماع الامه اذا عقد وليس لاحدها عصمه نعم هذا عرفه الرسول انه لا عصمة لاحد بعد النبي العصمه انما هل الرسل خاص الرسل معصومون في امور ثلاثة الامر معصومون عن الشرك ثانياً معصومون عن الكبائر ثالثاً معصومون عن الخطأ والغلط في التبليغ في تبليغ دين الله وأما الكبائر وخلاف الأولى يقع منهم أما من بعدهم فليس معصوم، حتى الصحابه لا يس المعصوم لا عن الشرك ولا غيره لكن الصحابة في الجملة معصومون في الجملة بمعنى أنه لا يمكن أن يجمع على الظلالة لكن الواحد منهم قد يقع في الخط قد, قد, قد, قد يقع في الشرك وقد يقع في المعصيه ثم يوفق للتوبه هذا معنى يقول ولا يصرف لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا يجمع الامه الى العقل الامه اذا جمعت معصومه يقول ان بلاد تتسامحون انت على ظاهره لا يمكن أن تجمع الامه على الباطل ابدا لكن واحد منهم قد يخطئ قد يغلط لكن كلهم يجمعون على الباطل لا يمكن معصومون لان الدين محفوظ ولهذا هذه الامه معصومه في جملتها وليس لاحدها عصمه نعم قال ويعتقدون ان الاجماع في الاحكام حجه قاطعه وان الخلاف السائغ موطن للسعه نعم ثم الاجماع في الاحكام حجه اذا, إذا, إذا جماع الصحابه خاص على الشيء والاجماع الذي ينضبط كما قال الامام احد اجماع الصحابه قال الامام احد فانه يرد على الاجماع فهو والجماعة المنضبط إنهم اجمع الصحابة ثم بعدها تفرقت الأمة في الأمصار يعني الصحابة لما كانوا مجتمعين ممكن يأخذ رأيه اجمعهم لكن لما تفرقوا في البلدان بعد الصحابة انتشرنا فلا يستطيع ان نحصر العلماء ونقول قد يكون عالم ما عنه من منزو في أحد البلدان ما خطأ قوله ولهذا قال الإمام واحد رحمه الله الجماع المنضبط هو جمع الصحابة قال من على الإجماعة فهو كالب الصحابة الإجمع حجة وهو أن الجماعة في الأحكام حجة ثم قاطعة وأن الخلاف السائر موطن للساعة يعني إذا أجمعت الأمة أو العلماء على شيء خلص. لا يجلز لك تخالفه. تخالب أما إذا المسألة في خلاف مع هذا العلم في ساعة لكن في خلاف والإسانة يجمع؟ نعم قال وما اختلف فيه وجبر الدهوئي الكتاب والسنة مع اعتذار عن المخطئ من الائمه فلا يعصمون ولا يؤثمون نعم هذا حق دليل قول الله تعالى ومغسلهم ومختلفهم في شيء فحكمه الى الله قال رسول الله وقو قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اذا الخلاف يجب ان نرد الى كتاب الله وسنته هما المرجع وأما الوخط من العلماء لا يؤثم ولا ما نقول له معصوم ولا نؤثم ولا نسبه بل نعتذر عنه ونقول هذا العالم إن أصاب اجتهد إن الصف له أجران ولا أخطى فله أجران يقول إن لم يصوم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد أخطى ولا سبه ومعلوم خطأه مغفور وله أجر على استهاد هذا إذا أخطى وإذا صفر له أجران والشيخ السام رحمه الله رسالة سمها على رفع الملاب عن الائمه الأعلام وذكر عذار العلماء في مخالفه الحديث نعم قال كل ما لم يرد بشانه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد فلا يثرب على المجتهد فيها وإن أخطأ إذا كان الحق قصده واجتهد في طلبه نعم كل ما يرد فيه فيه دليل من الكتاب والسنة أو إجماع من عقد هو مسائل السياة لكن إذا رد فيه المسألة دليل من الكتاب أو دليل من السنة أو دليل من الإجماع هذا, هذا يجب الأخذ به وما سوى ذلك هو مسائل السياة دليل من نقل صحيح صريح قد يكون نقل صحيح لكن غير صحيح غير واضح لا بد أن يكون نقد صحيح صريح في المسألة قد يكون محتمل صحيح لكن محتمل مو بنص النص إذا كان نقل صحيح وصريح أو إجماع هذا يجب الأخذ به ما يكون لا هذا ولا هذا فيكون المسألة المسألة للإجتهاد فلا يسرم مع المسلمين فيها وين أخطأ هذا أجساء أخطأ والثانية السيد اذا إذا بشرط ان يكون هذا الذي اخطا أصل الحق أجسهد في طلبه هو بذل أبو قال ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة والهفوة من أقوال العلماء فلا يتابعون عليها ولا يشنع عليهم بسببها نعم لا يعدون من مساله الاجتهاد ورد في خلاف الشاذ إن الخلاف الشاذ لا به لا بد أن يكون خلاف لأنه حظ من النظر ذلك خلاف الشاذ فلا يعول عليه وكذلك أيضا الزلة التي يزل بها أحد العلماء أو لا تعتبر خلافا زلة يعفو الله عنه له ولا يتبع في زلته ولا يتابع عليها ولا يشن عليها نعم قال يعتنون بالتفريق بين مسائل اجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها عن المخالف وبين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف نعم يعتنون بالفرق بين مسائل اجتهاد والمسائل التي ليس فيها خلاف هناك مسائل ليس فيها خلاف مجمع عليها مسائل لا مجمع لأن الصلاة خمسة فيرجع واحد وقال هذا خلاف يمكن الناس يقول, يمكن يمكن يقول خلاف. أو شخص في قول ولا هذه مسائل هذه مسائل ما في خلاف لا سوى فيه, فيه خلاف المسائل التي في خلاف مثل الوضوء من لحم الجذور نعم هذه مسائل خلاف مثل وجوب الوضوء لكل صلاه قال يجب ولا ما يجب هذه علم هذه ما مسائل خلاف هذه هذا مشمع عليها من لا لكن الوضوء لحم الإبل نعم هذه مسالفة. ما نعم هذا مع أنه هو يعتنون بالتفريق بين مسال السياحة التي يسوو فيها الخلاف ولا يسوو فيها المخلاف التي لا تلاسوا فيها الخلاف. هذه الأمور مجمع عليها. مجمع على الصلاة الخمس. مجمع على صيام رمضان. مجمع على وجوب الزكاة. مجمع على وجب الحج. هذه ما فيها ما فيها ما فيها خلاف. نعم. قال ولا تعارض لديهم بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف بالمسائل الاجتهادية وبين التحقيق العلمي لها وبيان ضعف دليل المخالف والتحذير من مذابه نعم إذا تعارض بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف بمسائل الاجتهادية يعني المسائل الاجتهادية ما يمكر فيها المسائلة لها حظوا من اللقاء إذا كانت المسşEvetالية فلا يضيق عن خالد فمثلا وجوب الزكاه في حلي النساء هذا المسائل خلاف فاذا افتا على بان الزكاة الحلي ليس فيها الزكاه وافتا اخر فيها الزكاه لا يضيق فيها فلا يقال والعام ماذا موقفه فيه. ما موقفه انت انت تعلم ان بعضه يفتي بان الحلي فيه زكاه وبعضهم يفتي بان لا زكاه ما موقفي أنا وأنا لست طالب علم أنت كنت طالب علم فيجب عليك أن تعمل بما قام عليه الدليل في نظرك بما توصلت لهم لأنه الصور وإن كنت غير طالب علم عامي عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه وراءه فإذا أفتاك أوجب عليك الأخذ بقوله أفتاك في وجود الزكاة سكي أوجدك في أنه لا زكاة عليك لكن لا بد أن تجتهد في من تسأل ما متسأل ادب ودب هذا لهذا وهذا للذكر إن كنتم لا تعلم نعم قال والفراسة الصادقة حق والرؤية الصالحة حق وكل ذلك ليس من مصادر التلقي أو التشريع. نعم الفراسة والرؤية من مصادر التلقي ولا التشريع. الفراسة صادقة حق في في الحديث تقول فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله والفراسة ذكرها العلماء في كتب العقائد فراسة تنقص من أقسام فراسة إيمانية وفراسة خلقيه وفراسه رياضيه الفراسه الايمانيه هذه الشرعيه التقوى في نظر الوزن الخلقيه ان يستدل بالخلق على الخلق كان يستدل بصغر الراس على على صغار العقل ويستدل بطول الرقبه على الغباء ويقول هذا غبي اذا كان طويل الرقبه يقول هذا غبي واذا كان صغير الراس قال هذا يدل على صغر العقل هذه كلها فراسة فراسة فراسه قد تخلق كل ليس وكذلك الفراسه الرياضيه عند الصوفيه يجوع نفسه ويسهل نفسه وحتى ايش بزعم يتخوى مده لا ياكل مثلا ويجلس في مكان مظلم كل هذه يروض نفسه هذه كلها قد تحصل له بمراكه لكن فراسه الايمانيه الحق يعني يتفرس تاخذ فراسه هون فانه ينضرب لله وذكر العنو عند القول فبيله إنه في ذلك الآيات المثamine يعني المثبر السن فالفراس الصد高حق يظهرين أنه هو الفراس العمالية بخلاف الفراسة الرياضية و هذه الخلقية فعلينا تنخف路ها ككل ممنل كامل فرسة خلقية وبثلوا لها الاسداد ب... بصغل الرأس على صغر العقل وبكبر الرأس على كبر العقل. إذا كان الرأسه كبيره تقول هذا عقل كبير إذا كان الرأسه صغيرت فعل عقل صغير كان طويل الرقبه يقول يستدل على الغباوه واذا استدل عظم الصدر على الحمار كل هذه توهمات ولا يعول عليها كذلك الفراسه الرياضه عند الصوفيه يمجوع يجوع نفسه ويسهل نفسه ويغوض نفسه ويجلس في مكان مبارك. كل هذه تكون الامور الكافي عبره الفراسه الايمانيه والفراسه الصادقه حق والرؤيات الصالحه حق دليل الحديث الرؤساء جزء من السته والرؤيات جزء من النبوة وكل ذلك من المصادر الأثاقية وتشريع لا الثراسة ولا الرؤية لا أعرف منها التشريع نعم